قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون ناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمروا الف سنه وما هو بمزحذحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرا للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين